يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَلِ الْإِنْسَانُ, بل الإنسان, بل الإنسان على نفسه بصيرة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 إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةٌ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وُجُوهُ إن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه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 لا من هزه جين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر سبحانك أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر, أليس ذلك بقادر؟ ب قادر بقادر على.